أنا وهنت قد درس القسود إن شاء الله نعود اليوم وسامحوني يعني الألام ما زرت مجعة فسامحوني وأمس أيضا وهنت لكن الحمد لله أنتم والله بركة وربي فيكم خير عمين ولعل الله يشملنا برحمته بوجود أمثالكم معنا جزاكم الله كل خير نعم متوقفت عندك هنا أمار دا من بقى عبد الوحيد كنت انت بخطئ ولا الوحيد اه اشوف اقرأ من اول اية 13 اول اية 15 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم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 بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ربكم ورحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يئنو بالفحشاء والمنكر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 والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله وفور رحيم جزاك الله كل خير أحسن الله إليك وهمزنا مع سورة النور وهذه الايات العظيمه قد وقفنا عند قوله جبل في علا اتلفتم بان تكون وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم نعم وتحسبونه وعند الله عظيم ہاں بقول تعالى اتلقوا كان الرجل ويعني يأخذ الكلام وينشره بين الناس والاخر اسمع ويتكلم فيه لذكره مخيرا ويتكلم ويتكلم به فانكر الله عليه ذلك اذ تلقى نهو وقرا بن مسعود تتلقوا نهو نعم وقرا ابي ان كعب تلقونه وهذا فيه من ورق اللسان وقد ورد عن عائشة وقد ورد عن ورد ذلك وهو الإسراع في نقل هذا الكلام يأخذنا هذا الكلام وينقلنا وهذا في كثير من الناس ترى من صفاتهم يأخذ الكلام لا لا, لا يستقر عنده في منقرة فعندنا هو يأخذه ويتكلم به هنا ويتكلم به هنا ويتكلم به هنا ولا يسكت يعني في كل مجلس يفتحه و في كل مجلس يتحمل اوظارا ويعلم أن كل سيئات تنتشر فبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئه الاسلام وان سن سنة سيئه فله وزرها فعليه زرها وزر من عمل بها فكان ماخذون كلامه وتنقلونه وتناقلونه فانكر الله عليهم هذا ما يفعلونه هو هذا تشيع في الفحشه في الذين امنوا يكون فيه ظلمات فوق بعض وأعراض الناس ليست بالهينة لذلك قال اتلقوا ماهو بأجسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بهين يعني من غير أن تعلموا هذا حق الله لا أظاهرة البينة أم لا فتدخلون في القصف الذي فيه الطعن في أعراض الناس ومع ذلك أنتم بذلك لا يرعون واحد منكم ويأتي بشهود أو يسمع بشهود فهذه المسألة عظيم عند الله جلال فعلا وتقولون بأفوايكم ما ليس لكم به أيضا من غير أن تعلموه وهذه أيضا فيها دلالة واضحة دعا أن الإنسان وإن أراد أن يتكلم بشيء إكلم يتحر هذا الشيء ويعرفه ويستيثر منه ويرجع لصاحبه فإنه على خطر عظيم فأنت أحد رجلين إما, إما أن ترده من بابه ولا تسمع له ولا تأخذ منه وإما, وإما أن تتحرّه وترجع لصاحب الشاهد وتقول قيلة, قيلة وقيلة وقيلة ثم يأتي بعد ذلك يبين لك نعم هذا حق هذا وقع هذا لم يقع وتعرف الحقيقة حتى لا تقع في الأعراض وأن تكون مغتابا لا محال في كل الأحوال إما انك وقعت في البهتان هو عظيمة عند الله وإما أن تقع في الغيبة وهي عظيمة عند الله أيضا وَتَقُلُونَ بِأَفْوَيْكُمَ لَيْسَ لا بِيَ إِلْمٍ من غير أن تعلموا أنه حق وتحسبونه هينة لا تحسبون الكلام في الأعراض بأنه هين أو تحسبونه عند الله يعني هينا بل هو أعظم ما يكون تحسبونه سهلاً هو أعظم ما يكون سهلاً لا إذن فيه وهو عند الله عظيم عند الله عظيم في الوزن وفي المكالي وفي العقاب ولذلك الله تعالى اتهمهم جميعاً بالكاذبين قال الله تعالى في المائة بالشهدات فأولئك عند الله هم الكذب وإن كان الذي يقص نوع حقا ورأوه بأم الأعجب ولم يأتوا بنصاب الشهادة أربعة شهاداء سإنهم عند الله هم الكذب قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ولولا إذ سمعتموه من هؤلاء اكذباء الافكين قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يحل لنا وما ينبغي لنا قالوا سعد المعاذ لما اسعد بن معاذ سمع ذلك قالوا قالوا ولولا سمعته هذه الاداب الاداب التي امر الله بها أن يتأدب بها المرء وان تظهر كبريه ولولا ان سمعتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يحل لنا وما ينبغي لنا ان نتكلم بهذا سبحانك واحتمل تنذيب التعجب ورأت عائشة أن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له ألم تسمع ما يتحدث الناس فقال ما يكون لنا أن نتكلم بها شوف واقع أبو أيوب الأنصاري كان مثلا رائعا مع أمه ومع زوجته فقال لها ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وقد يعني جاء جاء أيضا عن روى سعيد جبيس عن سعد المعاد رضي الله عنه ورضاه لما سمع هذا الكلام على عائشة رضي الله عنه وارضاها قال سبحانك هذا بهتان عظيم فقيل للناس هل لا كنتم كما قال سعد قولوا تعالى يعذوكم الله أن ينهاكم الله أن تعودوا لي مثله أي إلى مثل هذا فإن الله أزل فعل هذا منكم ذلك إن كنتم مؤمنين لأن من شرط الإيمان شرط قد في المحصنة فإن الذي يتعرض لمحصنات ويتكلم في الأعراض في الأعراض دون أن يتقل لها وربه ولا أرعاوي فإنهم عند الله جل فعلا مسلوب الإيمان مسلوب الإيمان فنسأل الله عاف و لا الله عاف و لا الله في عليها أن جاءنا من الصادقين المخلصين قال لما سمع سعد المعايز هذا الكلام قال سبحانك هذا بهتان عظيم فقيل للناس أن لا قلتم كما قال سعد فهنا سعد المعايز وابق القرآن لما سمع بالكذك والبهتان العظيم قال سبحانك ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا قال سبحانك هذا بوثيان عظيم وهذا الذي أدبه الله للفعل للصحابة الكرام وهم أفضل الخير, الخير الخلق أجمعين ومع ذلك احتاج إلى ذلك فقال الله تعالى لولا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا نحن نقع فيما نقع فيه هؤلاء من أهل النفاق والكفر ومن أهل الكلم والمين قال ولولا ان جمعتموه وقلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بوكان العرض شوف سبحانك يعني سبحانك ربنا ان لا تحق تقائباتك الاولياء الصالحين الابرار ولان الله على يغضب لعباده إن الله يدافع عن الذين امنوا إن الله يدفع عن الذين يدفع, الذين يدفع, عن, الذين يدفع عن الذين امنوا عن الذين امنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى ولي لي وليا فقد ما تقرب اليه عدو باحد لين ما افترضوه عليه كنت قبل ذلك كانت امرأة رشيدة عاقلة وكانت لها خراس وتزوجت رجلا من طلبة العلم ويعني لم يستدم الأمر بينهما لعلة ثم بعت بكلام عجيب قالت له تعلم ورب العلم ذا لولا حديث أوقفني ما, ما, يعني ما خليت الأمر إلا, إلا بدرع يقع عليه الله فلما سألها قالت له قد قال أنه سلاما عاد لي وليا فقد آدمت له وما تقرب إليها عبدي بحب إليها إلا يا سهد قالت وقد لمسته للاك فعلى عقل العقل لما يأتي مثل عائشة دماء عرضاها هم المؤمنين سيدة نساء العالمين أعلى النساء العالمين وهل يختارها الله جلعا لمثل نبينا سعسنا ما يكون فيها كلام سبحانه ربي العظيم كيف هو أن الله جلع فعلاه قد, قد استفى له النقاو وقد, وقد غربنا الدنيا بأسلها أنصح التعبير وأخرج له هؤلاء الصفوة الذين قد ملكوا الدنيا بأسرها في مدة مجيزة من عمر الزمن فكيف يختار على فراشه وهو يحبها وكانت أحب الناس إليه يحبها وهي أحب الناس إليه ولما قال عاما من عصر من أحب قال عائشة صدر الباب بها صدر الباب بها فهذا أمر جلت لذلك قال ساعر بن معاهو هكذا كل نبيل هكذا كل نبيل يقول بذلك يعني هكذا كل نبيل يقول بهذا يقول سبحانك هذا مرسان عظيم ما كان ينبغي لنا أن تكلم بهذه كل نبيل يفعل ذلك فمن بلغوا شيء عن الأخيار إذا بلغوا شيء عن الأخيار فإنه يعني لابد أن يستوقف وأن يسأل وأن يقول هل حدث هذا وأن يتبين ترجع له تبين فقالنا أحوالك كذا بيّن أرفع المخامات أن تكون مجيداً لا تسمع وعندما يأتيك الذي يقرقل في أذنك إما أن تخيط فأمثمه وإما أن تردعه ردعاً قويا وإما أن تعلمه علماً بيّناً فتعلمه وأتعبد ربه به وإما أنت مشارك له أنت أحد هؤلاء وذلك عمر أدده بالعقاب التعذير قال أو, أن او انك رجل تائب او انك رجل تائب فإن كنت كذلك نعم فترك ونحن نساعدك على التوبة وهذا من أهم ما يكون في هذا الباب قال سعد المعاز يبين نبل ورفعة ما هو فيه نعم لا غر ولا عجب لا غر ولا عجب أن, أن, أن, أن يوافق سعد المعاز هذا الأدب الرفيع من الخلان لأن سعد المعاز كان منصفا لما مر على على صهيب رضي الله عنه وارضاه وهو يدعو الى الله دعاءه قام صهيب قام فعد انه معاذ ليس صهيبا اترك مصعب بن عميس فقال له يا هذا اذا بينا مكانك ومن ارادك منا اتيك ولا ولا تاتينا في مجالسنا فتشوش علينا بما تقول قال ارايت ان سمع ان جلست فسمعت فاين عذابك فالحمد لله والا فعلت ما تقول قال مصعب هذا اول اول النبل ظهر هنا قال قد انصف فجلس وسمع اول ما سمع راح دعى قوم دعى وقال كيف انا فيكم ثم قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واتم واتم بعده نبيل الخلق فجلس معاك وقال سبحانك هذا مبتلى عظيم لا يتكلم الانسان سبحانك هذا مبتلى عظيم فقال الناس هل قلتم من كما يعني كما قال سعد قالت عاله ولولا اذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله يعزكم الله أن تعودوا لنثله إن كنتم مؤمنين يعذكم الله ينهاكم الله جل فعلا فإن عظه الموعظة أن يبين لك الكبير ويتتقع فيه فإن كانت كبيرة عليك أن تحتلس فإن الله جل فعلا عليم حكيم وأن الله جل فعلا غفور رحيم أن الله حليم حكيم لكنه شديد العقاب فعليك أن تحتلس وعليك أن تحتلس قال يعدكم الله أن تعودوا لمثله يعني مثل هذا وأن تقعوا في, في أعراض الناس دون, دون بينة يعني الأعراض ليست بالعينة وأن الوقوع في أعراض المؤمنين وإن كان, كان صدقا الوقوع في أعراض المؤمنين من صفات المنابخين الوقوع في أعراض المؤمنين من صفات المنابخين ليست من صفات المؤمنين الخلص قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ما عشر ما آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تحجبه حيني ولا, ولا تتنبع أوراته فمن تتنبع أورات المسلم تتنبع الله أوراته ومن تتنبع الله أوراته فضحه لو كان في قاع بيته يعذكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين والمعنى هنا أن علامات الإيمان عدم الخوض في أعراض المسلمين المسلم أقول مسلم لا يظلمه لا يسلمه كل المسلم, المسلم حرام دمه وعرضه وماله فادر قال, قال يعذبن الله ان تعودوا مثلهم كنتم مؤمنين ويبين الله لكم اياتي والله عليم حكيم يبين الله لكم الايات في الامر والنهي وما اصلح ان تتكلموا في ان تتكلموا فيه وما اصلح أن, ان تتكلموا فيه فيبين الله لكم ذلك حتى لا تعودوا لمثل هذه الترهات وانستهاد الخطين الخطايا والكبائر من السيئات ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم بالامن والدنيو والدنيو في الشرع وبالقدر يقارن بين الاسمين وهذا الاقتران عظيم جدا قلنا شباب وكمان <تصفيق> والعلم لا من والعلم لا له من حكمه لان الدينه هي من الحكمه ولان بالعلم استطيع ان يعرف قدر الفاضل يستطيع أن يعرف قبل كل ذي قبل واستعلم يضع الشيء يعني أو يعرف الأخضار التي يمكن أن توضعوا الحكمة تدعالوا يضع الشيء فيه في الموضعين وذلك حكيمه بلا علم حكمته ستتضاء وعلمه بلا حكمة قد, قد يطيش الأمر مع وجود العلم لكن علم وحكمة هذا هو قبل وذلك قال الله تعالى والله عليم حكيم يضع الشيء في الشيء في الموضوع هنا لما قال الله والله عليم الحكيم أي أدبكم وعلمكم هذه الأداب التي تتصلون بها على خلاصة الناس وأما المنافقون والكاثرون فأدابهم أداب ناجلة ولذلك يقول رعا الله عليم الحكيم أن أدبكم وأنتم أهل هذا الأدب وأنتم أهل هذا العلم وأيضا بأن الله جلالك وعلا عليم الحكيم قدر كوناً بأن يقع مثل هذا ليعرف مكانات الناس عند الله لفعلات وليعرف مكانات الناس عند الناس أيضاً فإن عائشة من أرفع الناس مكانة عند ربيها جنة فعلات ومن أرفع الناس مكانة عند مدينها صلى الله كذلك من أرفع الناس وقدر هذا الموقف هذا الموقف بيّنت وجلّت لنا ذلك لما قال سائل المحضين عندما نزلت آية الثامن تخيصاً قال ما ألي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر فهنا الله على أعراض أيضاً أن يبين للناس دميعاً من هو أبي بكر وهذه أيضاً إشارة لحقية أبي بكر بالخلاف لأنه ما تكلم الله بسئة الجامعة لأحد إلا على أبي بكر وَلَا يَتَلِغُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَسْتَعَى بل ويشهد له بهذا, بهذا, بهذا الكبر الموجود والحلم والعلم فهذه أيضاً فضيلة من فضاء, فضاء أبي بكر ومن قضى عظيمة لهؤلاء هذه أيضاً علم وحكمة الله تعالى عليم وحكيم فعلى ذلك ايضا يضرب مكانه او ضرب مكانه ذكر فاطمه ذكر فاطمه عائشه رضي الله ان النبي وهو سيد خلق الجميع وهو اكرم الخلق على خالق لا اعلم الغريب ولو كان عن الغرب ما ذهب ليسال علي ليسال عليا ليسال اسامه ليسال زينب ليسال الببريره الامر الامر ايضا فيه فيه من كواشف المسائل حتى تعلم أنه نبي مرسل من قبل ربه فتؤطره على انه نبي رسول لكنه ليس برب يعبد من دون الله جل في علاه ايضا لتعلم من الذي يحقد عليك ومن الذي يفتتن الكون فيك عندما نسمع شيئا تلاوه يسرع غيرة وذا هذا سبحان رب العظيم وهذا عجيب انا يعني تدبرت امرا في رجل امدحه جدا بس فقط الله أعطاه شيئا يذهب إليه فأظهر ما في الباطن بطريقة أنا تعجبت تعجبت جدا قلت يا ربي ما هذه الحكم العظيم والخفاية لا يعلمها إلا رب البراية الخفاية لا يعلمها إلا رب البراية فتأتي المواقف كاشفات كاشفات كواشف والله له حكم في ذلك فليعلم الله جل فعلا والأعمال المؤمنون من هؤلاء الذين ينافقون والذين يشتد غيظهم وحفظوهم وحسدوهم على الهيمان ما, ما يعطي إلا من سهافة هذه مات والذي تولى كبرا وهو عبدالله عبدالله عبدالله سلول على الرجل الصحيح في هذا الباب وأيضا ليعرف أن هناك يعني من الأخيار قد ينصعون وينقضون لكلام هؤلاء فتتعجب انت. لا وإن كنت أتعجب للخير الذي فيهم لكن لابد أن أرجع إلى قول على إن الذين أتولوا منكم يا منتفر جمعاني إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوه ومع ذلك أيها بيبان الله جالة فعلا أنه لا يرد المالاهم من خير ومن حق ومن فضل فأتوب عليهم ومن تاب تاب الله عليه ورأيت كيف دفع عائشة رضي الله عنه عن حسن التابت رضي الله عنه ورداره لذلك ختم الله الآيات بقوله والله عليم حكيم سبحانه وتد في أولاد إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا لذين يحبون أن تشيع الفحشة يأبشوا القذف بالفحشة والزنة أمام الناس طاول هذا الذين يعني ترى احدا ياتي الى المجلس وتراه يرمي كلمه من اجل ان تنتشر بين الناس هذا الكلام والآخر يحاول ان ياتي بصحيفه ويكتب ذلك كما ترى من اولئك الذين الذين لا تحترم بعضهم من بعض تعالى طبعا على هذه الوسائل الجديده لا وسائل التواصل يكتب ذلك ببنط عريض ويسل له بما سمونه في البوست يريد ماذا يريدون ماذا يريدون يريدون فرح بعضين بعضاً فالنظمة لا يرضى عن ذلك ماذا يريدون؟ وتذهب لفلان وعليان ويذهب لفلان وعليان يتكلم معه ويستفيد في الكلام ماذا يريد؟ هي مظلمة تريد أن ترد هذه المظلمة فتشتكي له لأن هذه المظلمة لا يعدها إلا هو جادة لك ذلك أما إن كان لا يبلك نفع ولا ضمن غير عنها ايوه انا عاوز اتكلم مش كمان انتوا بتتكلموا واخد الكلام دون بينا هكذا كثير حتى الاوسط المنتظم انا ما اتكلم على عواد سيدي راح على جنب هذا الان هذا حال المنتظمين الان حال المتزمين الآن في جملة الان هذه الجمله كانوا بتنظرون بها سيدي بيقول لي اقول لك انه مش موجود فترجع تقول له سيدي قال لي الان وهو جوه أنا بالك انا إن هو في الداخل اراد ان يتهرب منك بس هي تقولها طبعا بطريقه ذلك هذا يتنظرون بها فكان حال الوسطى هذه ما هو سيدي بيقول لي اقول لك انه مش موجود قال لي اقول لك انه غير موجود ويبدا ها ياخذ الكراه كان يعني يتر... يتوتم في نفسه بينا ويتوتم انتزاما فيقول والله يا اخي يعني الله ابتلى فلان باشياء عافانا الله هذا والحمد لله دي عافاه انت انت قلت بما هو شكل من هو اساطير ذاك اداء واقع واقع الجيش ثم بعد ذلك هذا الكبار يفعلون ذلك مش الصراف هذا الكبار يفعلون ذلك يتنقلون بينهم وهم كبار يبقى كنتم كبار والذين خلقكم ماذا سيفعلون ان واقعكم انت مثل هذا هذه مسألة لا بد من الوقفه مع ديننا من الوقفه مع ديننا وهذا هذه صوره صوره صوره تنشر الادب بين بين المؤمنين أنا دائما ان سمعت ذلك علمت أن من امامي إما مهتف وإما له البهتان وإما المنافق والله لا أخرج عن الثلاثة لا أخرج عن الثلاثة أبدا أبدا لأن هذه في نهاية الأمر من صفات المنافقين هي من صفات وهذا ليس بكلامي هذا بكلام رب العالمي يا معشراء مع من آمن بإيساني ونبين من, من بقلبه لا تبتاب المسلمين ولا تتتبعوا عراراتهم إذن الغب فيهم وفي أعراضهم واتتبع العورات من فعل المنافقين شاب المنافقين في خطا شاب المنافقين في خطا فلا من الاداب في هذا ادب وتكريم الاخواس والنصيحه والاشاد والمعاوده دينا هذا الذي بد قال الله تعالى ان الذين يحبون الاشاعه فحشته في الذين امنوا ملقاتي الذين غير ذلك لهم عذاب أليم في الدنيا لهم عذاب أليم في الدنيا إذن كما قلنا لما يجعل الله جعل الجلد على عذابا أن يفعل του فعل كبير وهو الحد تừaلب الطفش وأن يجلله ثمانين جلد فهذا العذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة لهم عذاب أليم في الدنيا العذاب أليم في الدنيا والجلد أن يقام عليه الحد وهذا في حق الله جعله كما أنه فيه حق الأدمي والأخرة وأما في الأخرة فأعذاب النار وأما في الأخرة فأعذاب النار عمرة روت عن عيشة قال عمرو روى عن عائشه وضلع مرضها قال لما نزل عذري قال رسول الله فانا نزل عذري الايات التي تخن بس وله ثمرونه ما يقولون لما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر ذلك وثل القران فلما نزل امرؤ بروجبين فجلد هما الحد وامراه ضربوه فضرب فضلوا الحد وجاهد عن عباد جاد الله بان الله لكن هو لم يريد لم يثبت انه جاد عبد الله وغيره من الشرك لا لم يث ورد انه جند مسطح النodata سهل ثابت وحمنا باتجاه شناقه نافع عن عن اختها وهؤلاء ثلاثه قبلاء تاب ومن تاب, تاب الله عليه من تاب, تاب الله عليه ولذلك ترى بان عيشه وديرانه الله كانت تزف عن يرضيه رضي الله عنها والله اجلنا في علاء التي أعتبرها فالته عليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيعى الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلموا إن الذين يحبون أن تشيعى الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلموا يعني الله يعلم المسكح من المرسد والله يعلم شر ما خدتم فيه وما تضمن ذلك من المفاسر العظيمة وفيها إفساد ذات البين وفيها دخول الحدى منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصخط الله على ذلك وأنتم لا تعلموا ومع ذلك أيضا والله يعلم بما في قلوبكم ما أردتم, ما أردتم ذلك ولكن غلبتكم أنفسكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وما زكرونكم من أحد أبدا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته تقدير الجواب ولولا أين جاء لولا محزوف تقديره لعاقبكم شر العقاب ولولا فضل عليكم ورحمته لعاقبكم شر العقاب قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنظهر أفرحيم جعل من رحمة الله جل فعلاء أن عفى عنكم وأن أقيم عليكم الحد فكان كفارة لكم وأيضا قتاب عليكم وهو التواب الحكيم الفواد مصنبطة إن الله يدافع عن الذين أمامه الغيبة كبيرة من الكباب حجوب الستر من تابى كلب الله عليه لا. لو فيها سرطة الله